117. كان على ربك وعدا مسئولا 118. ويوم يحسرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل 119. قالوا سبحانك ما كان ينفغي لنا أن 119. ومن اتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم, ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا 110. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا